خير المغضوب عليهم ولا الضالين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 أَمَّا نَبْتَغَوْرَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُنَالِكَ هُمْ الْعَادُونَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها صالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين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 ثم خلق نطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسون العظام لحمة ثم شأنه خلق آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون كم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا السماوات بقدرٍ فسكنناه في الأرض وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طُورِ سينا تنبت بالدهن وصبغ للأكلين وإن لكم في الأنعام لعذرا نسبيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نُوحًا إلى قومه فقال يا قوم فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلات تتقون؟ فقال الملاء الذين كفروا فقال الملأ الذين كفروا من قَوْمِهِ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لنزل مائة تم ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في أباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة 126. به حتى حين قال ربي انصرني بما كذبون 128. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 129. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول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 أفلا تتقون وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بالحق إلآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلون مما تأكلون من ويشرب مما تشربون ولا إني أعطى بشر مثلكم إنكم إذا لف 117. <سرون> أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون 118. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجلٌ افترى على الله كذبوا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال رب صرني بما كذبون قال عما قليل إلا نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم ألقن من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسول ما كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وعخاه هارون بآياتنا, بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثل وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُفْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لعلهم يَهْتَدُونَ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل خلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا 112. وأنا ربكم فاتقون 113. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بلا لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتى حين 116. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات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 وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتَاهُ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَٰئِكَ 119. ولك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 110. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحب وهم لا يظلمون 111. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 هم بالعذاب فمستكالوا لربهم فمستكالوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم ذاب ذعذاب دا شديد ذعذاب شديد إذا هم فيه مبليون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون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 بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أَيْذَى مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَذْعُثُونَ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَأَبَا أُنَا كَذَلِكَ مِنْ قَبْلُ إِنَّهَا ذَاللَّ أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قل فلا تذكرون قل ان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يج وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول أتينهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولده وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عن ما يصفون, سبحان الله عما يصفون شَغَادًا فَتَعَالَى عَمَّا عم يَشِيكُونَ ۖ ﴿6﴾ ﴿7﴾ ﴿8﴾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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلّي أعمل صالح في ما تركت 111. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 113. لعلي أعمل صالحا فيما تركت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 مفلحون فمن ثقلت نوازين فولائك هم المفلحون ومن خفت نوازينه فولائك الذين خسروا أنفسهم فولائك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن 126. وما عليكم سكنتم بها تكذبون 127. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين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 فريق من عباد يقولون ربنا منا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين. فاتخذت منهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كن لبثتم في الأرض عددا سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فاسأل العاديين قال إلَّا بِثُم إلَّا قليلا لو أنكم كُتم تعلمون أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدَهَا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين